بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامه ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل نريد الإنسان ليفكر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بل لا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأقر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معبيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إِنَّ علينا بيانة كلا بل تحبون الْعَاجِلَةَ وتذرون الْآخِرَةَ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه فاسره تظن ان يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انهم فراق والتفت السعاده بالساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولا تنكذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطع أولى فأولى ثم أولى لتفأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمهى ثم كان علقة فخلق فجعل من مزوجين الذكر والأنثى، فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.